وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِصْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسُ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِلَّا كُلَّ تُمْمَنِينَ وَمَا حافِظٌ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أصلاتك تأمرك أن ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل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 عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم, أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكن ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقب وارتقب اني معكم رقيب ولمّا جاء امرنا نجينا شعيبا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كألم يغنوا فيها كألم يغنوا فيها ألا بعده لمدين كما بعدهم لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فتبعوه أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدمو قومه يوم القيامة فأوردهم النار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 فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء ما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ضالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا آية إن في ذلك لا آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع له الناس، ذلك يوم مجمع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل أعدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِى النَّارِ فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ لَهُمْ زفير وشهيق خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعيدوا ففي الجنة وأما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض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 إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير من